عن سلمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال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 قال أحدهم أما أنا فإني أصل الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر في لفظ مسلم وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال آخر أنا أعتزر النساء فلا أتزوج أبدا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 اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارضى عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين أيها لخوة المشاهدون والمشاهدات أحبتنا في الله في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم ونرحب بكم من طيبة الطيبة ومن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذا النقل المبارك لأداني وصلاة العشاء لهذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر شوال لعام الف واربعمائة وخمسة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أحبتنا الكرام هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمة بحرمة الله سبحانه وتعالى ورسوله إلى يوم القيامة فهي ليست كسائر البقاع بل لها من التعظيم والحرمة ما يقرب مال مكة من ذلك ولئن حرم إبراهيم عليه السلام مكة فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقد دعا عليه الصلاة والسلام ربه فقال اللهم إنا إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يكفيها فخرا وشرفا وجود مسجده صلى الله عليه وسلم فيها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 باستحباب شد الرحال إليه كما ورد في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ومن فضائل مسجد رسول الله فيه روضة الشريفة وهذه فضيلة أخرى لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي ما بين بيتي ومنبري بري روضة من رياض الجنة أحبتنا الكرام في هذه الأثناء ينادى لصلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف الله أكبر الله أكبر Allah ekber Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an la ilaha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 حيا على الفلا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 نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان أحبتنا في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبو الشريف إياد بن أحمد شكري أدان صلاة العشاء من رحاب مسجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في هذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر شوال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 إن ربه سميع قريب مجيب للدعوات لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام في هذا النقل المبارك عبر شاشة قناة السنة النبوية وههم قاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدو عليهم مشاعر جياشة ترتسم على محياهم وعلامات الفرح والسرور والسعادة تبدو واضحة جلية على وجوههم بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بزيارة مسجد نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فمسجد رسول الله غاية يتمناها كل مسلم على وجه الأرض الكل يتشوق لحفا لزيارة هذه الرحابة الطاهرة والصلاة فيها وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم وعن جميع صحابة رسول الله الكل يتوق شوقا للصلاة في مسجد رسول الله والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى هنا في هذه الرحاب الطاهرة وها نحن معكم أحبتنا الكرام نشاهد قاصدي مسجد رسول الله وزائريه يتنعمون في التقرب للمولى سبحانه وتعالى الكل هنا بين راكع وساجد لله عز وجل وبين رافع أكف الضراعة للمولى سبحانه وتعالى رفعت كفي نحو عطفك راجياً وعلمت أنك لا ترد دعائي الكل هنا لهم مطالب وآمال وأماني يطرحونها وينيخونها بباب رب كريم غفور رحيم يسألونه سبحانه وتعالى تحقيقها وأن يردهم خائبين ولا عن بابه محرومين فهم في وقت فضيل تستجاب فيه الدعوات بإذن الله عز وجل اللهم لك الحمد دائما وأبدا على نعمك التي لا تعد ولا تحصى اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمك ما ظهر منها وما بطن ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد كله ولك الجلال كله ولك التقديس كله ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لك أنت فأنت رجاؤنا حين تسوء ظنوننا والحمد لك سبحانك تكشف ضرنا وكربنا والحمد لك تجزي بالإحسان إحسانا والحمد لك تجزي بالتقصير عفوا وصفحا وغفرانا والحمد لك تجزي بالصبر أجرا بغير حساب اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق وموزع العطايا أرزقنا نورا في القلب وضياء في الوجه وعافية في البدن وسعة في المال والعلم والعمل وحسن الصفات وصلاح الأعمال والنوايا واسترنا اللهم بسترك وعفوك وودك وقربك ورضاك ولدة النظر إلى وجهك الكريم إنك على كل شيء قدير اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم فكفنا شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك ويسر أمورنا وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين أحبتنا الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة الله المنورة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاه لا اله الله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 بين اسفاه فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوم اذ يتبعون الداعي لا وجلا وخشعت الاصوات للرحمن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 Samia Allahu liman hamida Rabbana wala kal hamdu Allahu akbar Allahu akbar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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله أكبر الله أكبر Samia Allahu li man hamida Rabbana wa laka alhamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahhu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah Allahu akbar! Allahhu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar.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 Allah -ak -er. Allahu akbar, allahu akbar Samia allahu liman hamida Rabbana wala kal -al hamd Allahu akbar, -er. allahu Allahu <Sus> <Sus> Allah -ak <Sus> Allah Akbar <Sus> <Sus> <Sus>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 لعام 2445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وآدم تسليم نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل أحبتنا الكرام لقد أوصانا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بكثرة الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة الفضيلة المباركة حيث قال من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه أكثروا من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا محمد